يعني بحمد الله وتوفيقه انتهينا قبل ان ينهي علينا مبحث النسخ يعني مع كل ما ذكرناه حول هذا المبحث وما يتعلق وما يتعلق به ولكن اقول اننا ايضا لم نوفي حقه ولكن ما العمل يعني الوقت صار ضيقا معنا ولو ضللنا فيه يمكن ان يأخذ الفصل كله فيعني ما اخذناه منه هو اقل القليل ولكن حسبنا اننا نحيلكم على بعض المراجع القوية في علوم القرآن التي يمكنكم أن يعني تنهلوا منها بعض ما لم يذكر في هذا المبحث الشائق كتب علوم القرآن معظمها تناولته ولكن يعني هناك كتب للشيخ الزرقاني وهناك للشيخ محمد علي سلامة والشيخ منع القطان والدكتور الصبح الصالح وغيرهم كل هؤلاء كتبوا في هذا المبحث إضافة إلى الوجهات النظر الأخرى في هذا الأمر كتاب الدكتور مصطفى زيد كتاب الدكتور عبد المتعال كتاب الدكتور الحفناوي وغيرهم يعني كتب كثيرة زكرت فيه ويعني آثرت أننا ننتقل للحديث عن مبحث جديد حتى تكون الفائدة عامة لتناول بعض هذه المباحث التي يكشر حولها اللغط وتدور حولها كثير من الإشكالات والتساؤلات والقيل والقال والأخذ والرد هذا الكب من الهواتف يذكرني بالمؤتمرات الصحفية لرأساء الجمهوريات تصدعونني في ابتلاء لكن فان شاء الله اليوم نحن نتكلم حول مبحث ايضا قديم جديد قديم جديد بمعنى قديم في تناوله يعني بدأت الكتابة فيه من اكثر من قيل قرون او اكثر ولكن جديد في منهجية الكتابة في والاهتمام به مبحث في غاية الأهمية لأنه له علاقة مباشرة بالقرآن الكريم مبحث النسخ وان كانت له علاقه ايضا مباشره بايات القران الكريم إلا أن تناول العوام له أو معرفتهم به ليست بدرجه الكبيره يعني الاشكاليات المطروحه حوله نتائجه هذه يعني اهل التخصص يعني اقرب اليها من غيرهم صحيح ان له اثار على الاحكام والنواتج وهكذا لكن يعني ليس بالدرجه الكبيره بخلاف هذا المبحث الذي سنتناوله وهو مبحث ترجمة القرآن الكريم مبحث ترجمة القرآن الكريم مبحث الترجمة مبحث يقولون انه زو حدين زو حدين ان تم وفق الضوابط والشروط والمنهج العلمي الصحيح ها؟ تكون آثار إيجابية وفعال ولكن إن خالف ذلك تكون آثار سلبية بل وكارثية لماذا؟ كما قلت أن له علاقة مباشرة بالقرآن الكريم ترجمة للقرآن الكريم الأمر الثاني ان له ايضا علاقة مباشرة بعوام الناس وخاصة هؤلاء الذين يسكنون البلاد الغربية ويتعملون مع هذه الترجمات للقرآن الكريم على انها لسان الحق الذي يبين عن الاسلام ويظهر جماله ويظهر روعة وجلال القرآن وبالتالي فهم يتلقفون كل ما يأتي منها دون أي دراية أو اطلاح ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا المبحث إن كان الموضوع يعني يضع في نقاط فينسل القوم بأن أهمية دراسة الملحك تتلخص في ثلاث نقاط بس أنا كده انتهيت أنتم ستنكرون الثلاثة ها. نريد أن نفكر يعني في أهمية دراسة هذا الأمر ما الفائدة ستعود في معرفة ترجمة الكريم ها البروفيسور هي دارت في تفسير القران اذا انته وكان كذا يتعلق بفهم استعراض هذا التفسير اترجم ماذا تعني اترجم صوره مطابقه للاصل استاذ اترجم صوره مطابقه للأصل. ليست فهما هذا لو سيكون موضع تعقيد ومساله شائكة دار حلاء أخذ ورد وعراك وصدام هذه المسألة السابة التي ذكرتها هي لب الكلام كله هذا سياد لكن نحن نطل إطلاعا من المحيل أولا من قبل أن نقتحم المجال نطل إطلاعا ما الفائمة الأهمية يعني هذا لك أول شيء أنه كالنسخ مبحث زو فروع دقيقة ومتائل متشعبة وشائكة دار حولها خلاف بين العلماء والباحثين في مسألة الجواب والمنع وعليه فوهد للدواجة هذا أمر يعني أنه مبحث زو فروع كثيرة ومسائل متشعبه تثر حولها انا اكتب كثر حولها الاخت والرد مما يستوجب الدراسه مثلا هذا امر الامر الثاني ما هو له ضروره واهميه لانه يتعلق بالعظام خاصه لو يتعلق بمرض بالعظام اه يا عظام يعني مش تعرفون فقط واغيرهم ايضا والله يعني بعض المنديه يعني يحبون الاصطلاح ويقرؤون من المسلمين يقول يود أن نقرأ كيف يكتب وكيف كتب غيرونا عن القرآن و... الأمر الثاني تعريفه الشيخ الزلقاني صاحب مناهي للعرفان يعني أفرد لهذا المبحث يعني كلاما طويلا يعني ويعتبر هو العمدة معنا في دراسة الزلقاني ذكر أنه حتى عقري وهو يعني عاشق بقرن العشرين الشيخ الزلغان لا تفضل بس ان عدد الترجمات وصل الى اكثر من مئة وعشرين حتى وقته في اربعينات وخمسينات التصلي معه مئة وعشرين ترجمات الامر اليوم زاد عن عن هذا العدد بكثير جدا يعني لكن 20 ترجمة ليست قليلة في أكثر من 34 لغة تترجم القرآن الكريم وأكثر هذه الترجمات كانت في أوروبا وأكثرها في أوروبا كانت بلغة الإنجليزية أكثر ترجمات القرآن باللغة الإنجليزية ثم الفرنسي ثم الإيطالية ثم الألمانية وهناك أيضا ترجمات بلغات أخرى بالفارسية والصينية والتركية والأردية أيضا يعني حتى أنا سمعت من بعض جملائكم أن هناك ترجمات عديدة الآن ما الأمر هذا ماذا تريد أن تقول أريد أن أقول أن المشكلة ليست في الكثير من الترجمات المشكلة في القائمين على الترجمة هناك لمن قام بهذه الترجمة وهو من يحمل عداوة ظاهرة للإسلام ولكنه باسم العلم والبحث العلمي والحرية العلمية يقول أنا أدرسه هذا القرآن المقدس الذي يدعي المسلمون أنه كذلك وأقدم للناس حقيقته بالله هذا رجل الذي يحمل عداوة ضاهرة للإسلام كيف تنتجه القرآن؟ دعك من هذا هناك من يحمل نوايا صادقة لدراسة القرآن من المستشركين بل مما أذكم منه ولكنه ليس على دراية كافية واطلاع كامل بخصائص اللغة العربية وأثاريبها هل ستكون ترجمته على ما يرى ماذا يتطلب منا كل هذا إذا كان القائمون على الترجمة أكثرهم يحمل حقدا دفين للإسلام وبعضهم يحمل نية صادقة ولكنه غير عالم بأصول دعال وقلة منهم من سملك المواهب القادرة على الترجمة لأسلوب صحيح أليس هذا الأمر في حاجة إلى الدراسة وأن يوضع تحت ذلك الضوء أليس من الواجب علينا كمتخصصين في العلم أن نضع هذا المبحث موضع المناقش والتحليل لنعرف المقصود به ونحدد شروطه وضوافطه والمنهج العمية صحيحا لازم لدراسته ومن قام به وغرضه من ذلك ونحلل هذه الترجمات أليس هذا هو الواجب؟ بلى وأن هنا هذه الدراسة أن كثيرين ممن قاموا بالعمل في هذه الترجمات كانوا يحملون حقدا ظاهرا على الإسلام وهذا يأخذنا بصورة مماشرة للنقطة الثالثة وهي أنه من خلال دراسة وتحليل بعض هذه الترجمات تبين وجود أغلاط فاحشة سمعوا أغلاط فاحشة سواء فيما يتعلق بقضايا العقيدة أو بقضايا العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو أصول التشرية أو حتى تفرعات التشرية أنا بنفسي وأنا يعني في مرحلة انا في مرحلة الهدراتات العليا في المسلم أحد الأساتذة طلب مننا أنه نأتي بدراسة تحليلية لحدى الترجمات الإنجليزية أعتقد أنه المترجم كالشمون جورج لا أتذكر اسم تحديدا آه ولكن أتينا بالترجمة فوجدنا فيها اخطاء رهيبة أخطاء والرجل في بداية من يدعي أنه يخدم الإسلام وان فوقوع التعديل الاغلاط والاخطاء ها في هذه الصواجب ايضا تستوجب علينا ان نقف مع هذا المبحث وضروره دراسته لانه خطر مباشر خطر مالي خطر مباشر على الناس قد قلت لكم خاصه الناس في الذين المهاجرون الذين يعيشون في الدول والبلاد الأوروبية يعني تعرفون أنتم الوضع هناك يحتاج إلى الناس يحتاجون إلى من يحدنهم دينهم ويعرفون من خلال دين الإسلام خاصة من يدخل في الإسلام فيتوقفون هذه التراجم بسرعة ويقرؤونها ويحكمون أن كل ما فيها صحيح مع الأسفل ما واجب ناتج هذا أن نبين الخطأ من الصوار فمن هنا تأتي أهمية دراسة هذا المبحث ولكن كما قلت لكم هو المبحث شائق يعني فيه مصطلحات دقيقة تحتاج إلى التدقيق والتركيز حتى لا تختلط فيه المسائل حتى لا تختلط فيه المسائل فنبدأ على بركة الله نقول اول شيء وهو معنى الترجمة انا ذكرت لكم قبل ذلك انه مسألة تحديد معاني المصطلحات يا شباب يعني امر في غاية الاهنية امر في غاية الاهن معنى الترجمة ما المقصود بالترجمة اول شيء في اللغة هل منكم أحد يستطيع أن يسترجع شيئا يقول ما معنى الترجمة في اللغة يعني لم تسمعوا كلمة الترجمة قبل ذلك مثلا سمعتموها سمعتموها ماذا تعني الترجمة التعبير من نعم التعبير التعبير من لغة إلى لغة جيد هل هو نفسي آخر نعم التشريح والبيان اللغة لغة التشريح والبيان اللغة لغة مش للأولى لكن يعني لا بأس جيد لكن التشريح والبيان هذا يعني ليس دقيقا بالدرجة الكافية لكن الشيخ هنا عرف لنا بالتعريف العرف العرف العرف هو الذي هذا وهو تعريف صحيح دقيق ولكن نحن نريد أن ننظر لذين مادة ووضعها لغوي في اللغة لغة العربية قالوا ما في الكلمة الصغيرة الحج لها وضعت لأربع معاني في اللغة وضعت لكم أربع معاني في لغة العربية يعني عندما تلتقيقون المعاجم والقواميش اللغوية تجدون أن لها معاني أربعة المعام الأول هو تبليغ الكلام لماذا لم يبلغه؟ تبليغ الكلام؟ ها؟ لماذا؟ تعرفون قول الشاعر ان الثمانين إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان إن الثمانين وبلغتها شو الأدب العربي والجمال ثمانين سنة الرجل وصل إلى ثمانين سنة فيقول للسامة إن الثمانين وبلغتها هذه جملة اعتراضية دعاء يعني أسأل الله أن تبلغ الثمانين بيقول له إن الثمانين وبولي اغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان مما مقصود بالترجمان يعني من ينقل لي الكلام يبلغ الكلام الذي لم أسمعه فهو استعمل كلمة الترجمان في ماذا تبلغ الكلام لمن لم يبلغه مفهوم هذا أمر القول الثاني نعم لا تفهمه؟ بمعنى الثاني قالوا عن سيدنا عبدالله ابن عباس ان ترجمان القرآن او ترجمان القرآن صحيح؟ ما المخصوب بترجمان هنا؟ مفسر مفسر طيب سيدنا عبد الله العباد كان يفسر القرآن بالإنجليزية حتى يقلب مترجم باللغة ها؟ باللغة العربية باللغة إذا ما معنى ترجمان هنا تفسيروا الكلام بنفس لغتهم جريد؟ أهو تفسيروا الكلام بلغتهم تفتير الكلام بلغته كبير الكلام شرحه بنفس لغته هذا ايضا ترجمة في لغة العربية ترجمة تفتير الكلام بلغته طيب رقم اربعة أنا أنا ثلاثة انا كتبتها ثلاثة وانا كتبتها اربعة ثلاثة يقولون ورد في القموش المحيط أنه يقولون ترجم له أي فسر كلامه بغير لغته يقولون ترجم له أي تفسير الكلام بغير تفسير الكلام بماذا بغير لغته يعني يشرح كلام شخص بلغة ايه؟ اخرى جيد؟ بل معنى الاول تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ثاني تفسير الكلام بلغة الثاني تفسير الكلام تفسير الكلام بلغة الرابع ها ها الشيخ مسمك روح الله وكلمته روح الله ماذا قلت معنا ما رأيكم لو سمناه نقل الكلام من لغة إلى لغة دخل نقل الكلام هذه المعادة أولا لكن هناك سؤال تحتاج من بس بس ما جاب ذلك ضوء بس ضوء كده يعني ده يعني ده حاجه اللي في هناك سؤال ما الفرق بين هذا وهذا تفسير الكلام بغيدو كنا نقول الكلام بلغه الاخرى ما الفرق يعني هو فرق هو ما فرق جوه في التركيز وبعد ذلك اريد سبعا فحلا في العين يقول لي شيء ثلاثة لماذا زيدنا الرابع يعني؟ فرص مخيف فرص مخيف فرص طيب من ستكلم؟ انت البحث خذ الثالث معناه السير والكلام بغيره السير معناه الوضاحة هو الفرص الوضاحة بغير كلامه لا نص بهذا الكلام, الكلام وأما نقوم بكلام اللغة فيها بخطة هو نفس هذا الكلام نقوم بلعب الحقيقي هو شمعه هو الديادة على نفس الكلام وأما النقوم هو لا يمتلك مع الديادة هو نقوم الكلام إلى الكلام جيد ما رأيكم في هذا الكلام صحيح يعني هذه بقطة دقيقة ألا أفصل كلام مفتر الكلامك هنا انتقلت المسئولية منه إلي هذا يقوم اجتهادا مني إلي سحملت المسئولية خذت كلامه وأدخلته الملكان العقرية لي إن صح التعليل وأنا سأعبر عنه بما أشتهي إذا انتقل الأمر منه إلي خلص. خرج من سلطتي هو انتقل الأمر منه إلي, إلي. أحيانا أنا أعبر عن مراده بصورة واضحة قد أعبر عن مراده بصورة ممهبة قد أبين كل ما قال وقد أبين بعض ما قاله قد أبيض على ما قاله وقد أنقص عن ما قاله هذا هو التفسير لكن ترجمة لم تنتقل فيها المسؤولية من القائل إلى من ينقل عنه غاية الأمر أن هذا أطل وهذا ظل هذا أطل وهذه صورة فليس واجبا عليّ أن أوضح ما أُبِح ولا الأزيل على ما نقف ولا أن أُتَمِّم على ما ابتدأ بل الواجب عليّ أن أنقل ما قاله تماما بتمام بلا زيادة ولا هُقصار هذه هي هذه المساله التي ذكرناها انا كده هي مناط الامر كله على ما سيأتي فاللغه العربيه لغه دقيقه قالوا صاحبيتها ماذا دقيقه يقولك ان تستعمل بمعنى تفسير الكمال وسننقل الكلام بلغه الالهوه جيد من خلال هذا نقول ما معنى في العرف؟ ما معنى ترجمة في ها العرف؟ أظن نحن وجبنا على هذا الأمر؟ مين الترجمة إلا من فيه؟ ما نقصد بالعرف؟ ها؟ لا المقصود هو يسمى التخاطب العام ما وليس عرف عند الناس واذا المقصود به عرف مذهب معين او طريقه معينه طبيخ تخاطب الناس اذا ما المقصود بالترجمه في... في عرف في تخاطب الناس بارك الله في علف الناس الترجمة تطلق على ماذا؟ على هذا المعنى الرابح تطلق على ويقولون في تعريفها الدقيق إنه التعبير سمعوا التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومطاصده هروا التعبير عن معنى كلام في نغة بكلام آخر في لغة الأخرى يعني ماذا لو عبرت عن كلام بكلام نفس كلام في اللغة هل تصيب درجمة؟ لا نعمل عن كلام في اللغة بكلام آخر في لغة الأخرى أكملوا مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده مع الوفاء بجميع معانيه وما لماذا لان هنا اقطع على المتكلم فلا بد ان اكون آمينة في نقل كل ما اراد ها كل ما اراد قوله اذكره بلغه اخرى هذه هي الترجمه هذه ايه هذه ترجمه اساسا التاريخ الراوي لماذا هذا الراوي شديد اليوم التاريخ الراوي التاريخ من لغه الى اخرى لماذا هذا يعني بالضبط هي ضمان ان ترجمه في, في هذا يترجم التاريخ نعم هذا يترجم يشرح يعني ببعض الـ ببعض الـ ببعض التوضيح الزائد ببعض التوضيح الزائد لكن هو نفسه هذا المعنى مع الوفاء بجميع معانيه هذا الزيادة في التوضيح هذا شر لا أنا أقول مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده الذي أرادها المتكذب مع الوفاء بجميع معانيه والمقاصد الذي أرادها المتكذب زيجوا أنت فهموا هذا وليس التي فأنتها انا الوفاة بجمال معنى المقافة التي ارادها هو هذه هي الترجمة خذ بالها كمان هذا الشيء هو الذي سيعقب خلافا بين الناس في مسألة من العدم لكن نحن نستبق الاحداث يعني فكرة هل يمكن لي أن أستوعب كل ما يريده القائد؟ لا هل هذا كلام هذا كلام يعني هذا هو محل الخلاف الذي ضعه والذي سيأتي لكن نحن نريد أن نستدفع الأحداث يعني هناك موقف آخر مثلا إنسان مثل تكلم بكلمة واحدة فراد منها شيئا واحدا هل يمكنك أن تنفلها عنه بالمعنى الذي أراده؟ هي مسألة يأتي ذكرها مفصلة ده. لكن هذا هو المطلوب في الترجمة أنت تريد أن تترجم إذا تريد أن تستوفي لأن أنت تنقل طالما أنت تنقل أنقل على حق صحيح؟ يعني أنا أردت من كلامي هذا شيئا أنقله على ما أردته أو في جميع المعالي التي أردته وإلا ستكون ماذا مخادعة للناس هذا يسمى خلال خلال نقلت عني ما لم أقل أو زدت على كلامي ما لم أقل هذه تعد لكن يجب أن تستوفي كل المعنى والمقاط التي أردتها أنا فهمت؟ هذا هو المعنى الترجمة لكن ترون أنه معنى الترجمة يدور حول معنى البيانة صحيح؟ بيانة ولذلك يعني في اللغة توسعوا في المعنى بمعنى أنه صار كل ما ما يبين شيئا يمكن ينسق عليه ترجمه واذا تسمعون انتم درستوا الحديثه يقولون تراجم الابواب الامام بخاري يترجم للابواب صحيح سمعتوا هذه الكلمه ما المرب ترجمه الابواب هذه عنوان الباب فسموه عنوان الباب ترجمه لانه بيان يبين مرخص ما يدور حوله او ما تدور حوله روايات في عنوان مختصر فسموها ترجمه هذا من باب التوسع لان الكلمه يدور معناها حول الترجمه ولكن ليس معنى الاصليا في ليس معنى ماذا تمام تمام طب غير تمام تمام انت فكرتني يا الواجب رضح. الذي كان الإمام عندنا كان يخطب في الجمعة يخطب في الجمعة ونحن في قرية ريفية ويخطب ومنعبك وكل شيء وفجأة هذا الجرار الزراعي تعرفونه؟ لا. يعني آله نحرص الأرض كالسيارة الذي تسمى جرار الزراعي لا. مرة من أمان المسجد هل هذا غريب؟ إذا بالمجشف كلهم فضوا إليها وتركوه قائمة فرجل من غضب قال له ماذا محمد يسوق الزبار الزباعي هذا هو على نظر حمالي أشمال الزبار الغريب لكن كده الإنسان في وقت يحتاج إلى ما يعطيه انتباعه فإذا البيان ليس بالمعنى الأصل لكنه ماذا الكلمة تدوم حولها وإن فلمان التواجع صار كل ما يبين وشيئات يمكن أن يتبق عليه إيه؟ طيب شخص لقد ذات إلى نقطة ثانية وهي أقسام الترجمة أقسام, الترجمة. أقسام الترجمة. الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسول هل هذه آية من الأبطائق لو طلب من الإنسان اي يترجمها الى لغه اخرى كالانجليزيه مثلا كيف يمكنه ان يترجمها كيف يمكنه ان يترجمها ها لا طبعا لا رب هنا نحن سننقل كل لفظ العربي نحن الى لغه اخرى هل هي ولكن كيف يمكنه أن يترجمها هناك طريقتين للترجم الطريقتين الطريقة الأولى هي أن يتتبع أنفاظ الآية تمام ويضع مكانها الكلمات التي تساويها في اللغة الأخرى ينظر في المفردات ويأتي بالمفردات الأخرى في اللغة الأخرى التي تناسلها ويضعها مكانها تماماً بثمان على نفس هذا النظر وعلى نفس هذا الترتيب فمثلاً أعيدوني بقوة ها في هذا الأمر في الإنجليزية مثلاً كان أقول نو... لا يعني مثلاً قول دورت مثلاً دونت ميك ها صح؟ ميك no. هم لا خطأ نحن سنراعي النظمة تماما بتمام <صلاح> هام ديور صحيح؟ هام ديور ها مغلولة مقيد ما معنى تلمة مقيدة يعني تقيم أي كلمة تو نيكيو صح نيكيو نيكيو يوس هكذا صحيح هذا هو نوع الأول من الترجمة هذا نوع من الترجمة ما مشى معنى التعدد النوعي شمه ترجمه اللفظيه او الحرفيه سميناها أو حرفية حرفيه ما تعريفها اذا ها نريد ان نستنبط تعريف يا شباب عمير وانت قاعد تسال فقط انا تجيب مره ها ماذا نسمي التعريف هذا الترجمة بالفعل للغاية الأخرى بدون بدون القاتل مراعيا فيها النظر والتربي يبقى الترجمة التي تراعي محاكاة الأقل والسير وفق نظمه وتربيه به ها هدا شمتها ايه اورفيديا يترجمه التي تراعي محاكاه النص والسير وفق نظمه وترتيبه عدم خروج عنه واه اه واه كده دونت ميك هيم هذه الكلمه امام راجل انجليزي سيضربك بالنار <تصفيق> ها؟ لك انت راجل كريزي <تصفيق> لكن ما انا جمعت في الخزولات وضع مكانه نفسه صحيح؟ انا فقط يعني هذه المقدمات والاصول التي نضعها في مثل هذه المباحث هي لي... مطلوبه في ذاتها ولكن الغرض منها سياتي في موضوع الأحكام ها؟ يجوز أو لا يجوز يعني أنا أعطيكم الآن نفذة حتى تتصوروا الأمر في أزانكم وبعد ذلك أنتم تجيبون هل تصلح مثل هذه الترجمة للقرآن أم لا؟ أنتم ستجيبون بعد ذلك لكن نحن نعطي ذكرة أولا نعمل أشياء أنواع من هذه إذا هذا نوع منها جيد؟ هل يستمع ماذا ترجمة حرفية أو لفظية؟ النوع المترجم المعنى الذي يقصده المتكلم ويعبر عنه باللغه الاخرى دون مراى مراعاه للنظم والترتيب دون مراعاه للنظم والايه والترتيب يعني يمكن التعبير عنه بماذا؟ الله عز وجل يقول ولا تجعب للك ما أولدت إلى حنو فيك ولا تبصد الله المقصود والمراد من هذه الآية أن الإنسان من نوع من أن يجعب هذا وأكذا أو أن يرسل هذا وأكذا؟ هل هذا المقصود؟ النبي عنه؟ الاعتداد بالإنفا أنه يعاني التبذير وأنه يعاني البخ والتبذير صحيح؟ صح. هذا هو المقصود يفهم هذا المعنى ويعبر عنه للغة الأخرى دون مراعاة للنظم الأول ولا لترتيبه هذا يسمى ترجمة ماذا؟ ها؟ يسمونها ترجمة؟ ها. لا ما يمكن سماتها اديسا منا حرفيه اديسا معناتها ترجمه بارك الله فيكم ترجمه ماذا انك بعضا شفتوا الفرق شو سماتها ترجمه تفسيريه ولكن انا بصراحه يعني لا, لا تزيدنا في اللبس من اول الامر نحن نريد ذلك يعني ترجمه تفسيريه أنا ظهرت أن أسميها بالاسم الأوفق له ترجمة معنوية يفهم المعنى المقصود الذي يقصده المتكلم وينقله إلى نغة الأخرى خلاص إبا التي يراها فيها أصن تصوير المعاني بقدر النظري عن النظم والتنظيم يتم ترجمها ايه معنويه ومثلنا لها بياده ايه حتى تعرف الفرق تسمى ترجمه معنوية او, أو اه فلسفة الترجمة يعني منطق الترجمة من مقصود بالترجمة فإن شخص يتكبر بكلام يقصدونه معاي ألا أنقل كما يريده إلى لواتي فحيح إذن هل يمكن لحضاراتكم أن تستنبطوا لنا الشروط اللازمة للترجمة حرفية كانت أو معنوية يعني نقول كده أن نفكر إذا ما هي الشروط اللازمة للترجمة يعني ما المفروض الواجب في المترجم أن يعني يكون محصلة له معكم دقيقة كده للتكتير و... وتقولون دي أنا فيها دقيقة تكتب سريحة بألسان يعني هناك اليوم أضبروني قبل أن آتيا بأن هناك نروة مهمة جدا لابد من حضورها في موضوعات التعبير للقرآن بلاغة التعبير للقرآن سيحاضر فيها دكتور ممدوح وهي ستكون جيدة جدا فحضور فيها ضروري جدا بلاغة التعبير للقرآن الشروط اللازمه ان تريد أن تقول جنبها تقول شيء لا بد يكون المترجم ملمنا باللغتين برك الله فيك ال... هذا اول شيء ان يكون ملم باوضاع اللغتين يعني واحد يقول انا اريد ان اترجم القران هناك ترجمه فرنسيه وكمان ترجمه يقول لنا هذا ترجمه انجليزيه هل الإنجليزية والفرنسية كل كلهم في أوروبا يعني <تصفيق> يعني يكون ملم بأوضاع اللغتين وإذلك حتى عندما يقدم لنا موضوعات في القسم نسأل هل الطالب ملم بال باللغة حتى عندكم أنتم أصلاً يعني اللغة نفسها متنوعة ومتفرعة صحيح؟ نحتاج إلى أن يكون القائم على هذا الأمر ها؟ يعرف اللغتين نعم لا لا لا لماذا هذا الشرط من قال هذا الشرط ليس شرطا نعم هنا الشرط في الترجمة نفسها يعني ماذا لو كان هناك رجل دارس وهناك ناس درسوا العربية أفضل من المسلمين ها؟ أقول لك درس درس اللغة العربية ودرس الشريعة الإسلامية أكثر منها يعرف يعرف كل شيء وأنت ترى في الدراسات الاستشراقية دراسات يعني تخوض في مباحث تفصيلية لا يستطيع عالم عربي أن يخوض فيه هذا يعني لقوله مع الأسف أن يقوله نعم أدركواه إن كل ملمّاً هذا في معان المفردات كذلك أن يكون ملمما بأوضاع اللغتين في أثاليبهما وخصائصهما إذا كان هذا الشرط الأول ملمّاً بأوضاع اللغتين في المعاني والمفردات يجب ألا أن يكون ملّمًا بأوضاع اللغتين في الأثاليب والخصائص الأولى كانت في المفردات مجدولات الألخاطعة يكون مرماً بأوضاع اللغدين فيما يتعجب بمدلات الألفاظ يعني يعرف هذه المفردة معناها كذلك في هذه اللغة ومعناها كذلك في اللغة أيضاً يجب أن يكون عرفاً بأثاليب اللغدين لماذا نقول هذا؟ لأنه اللغة العربية متدوعة الأثاليب صحيح؟ فيها الحقيقة وفيها المجال فيها الخبر وفيها الإنشاء فيها الجمل الإسمية وفيها الجمل الفعلية وعليه يجب أن يكون مهمة يعني آية مثل هذه ليست الآية فيها على حقيقتها وإنما مقصود بها معنا مجال فإن لم يكن عارما بأسطوب اللغة العربية في مجالها لن يتمكن من الترجمة سليما صحيحا جيد إذن يجد أن يكون عارفا بأوضاع اللغتين في الأسريب والخصائص طيب الشرط التالي ان يرعى المتكلم المراعي بارك الله فيك ان يراعي مراد المتكلم وقصده ان يراعي مراد المتكلم وقصده أو يمكن تعمل عنها بان تكون الترجمه وافيه بالمعاني والمقاصد تكون ترجمه وافيه بالمعاني والايه والمقاصد أن يكون أميناً نعم أن يكون أميناً أميناً هذه أداب مطلوبها الأمانة هذه نوايا وأنا على النوايا أن يكون بالغاً بالغاً عاخلة مكلفاً الله بالمعاني الأمر الرابع أن تكون الترجمة مستقلة يمكن أن تحل محل الأصل يمكن أن تحل محل الإيه؟ ها؟ الأصل هل رأيتم يوما تفسيرا مستقلا على المفسر؟ هل التفسير يمكن أن ينفصل عن المفسر شيء الذي يفسر هل يمكن أن ينفصل عنه تفسيره يعني أنتم تدرسون تفسير الآلوسي مثلا تقرؤون كلام الشيخ دون الآيات لكن ترجمة نعم يمكن أن يستغنى بالترجمة عن الأصل فمن شروط ترجمة تكون مستقلة بحيث يمكن الاستغلاء بها عن الأصل هذا في علف الناس ترجمة تحمل محل الأصل لأنها محاكاة للأصل المفترض فيها محاكاة للأصل تماما بتمام لكنها تفسير لا تفسير من الضبط دائلا لا ينفصي لا نستجد تفسير معه المفاق في نفس الكتاب أما الترجمة هذا هو الأطفل فيها هذا هو الإيه؟ أن تكون الترجمة مستقنة بحيث يمكن الاشتغناء بها عن الأطفل يعني هذا مثلا ما كتبته أبن يمكن أن هذا الذي كتبته في النغة الإنجليزية بحيث يحل كتابي هذا مكان كتابي إذا أعطيته الفلاد أقول له هذا ما كتبه الشيخ فيما يتعلق مع روحة الترجمة ويكتفي منه هذه طبيعة مترجمة أنها بدلاً عن الأرض لكن التفتيت التفتيت لبدي أن يكون مع نفس الكتاب الأول بإن؟ هذه شروط اربعه لازمه في الترجمتين سواء كانت حرفيه او معنويه هناك شرطان زائدان للترجمه الحرفيه آه. يعني هناك شرطان زائدا يخصان الترجمه الايه الحرفيه ما هما قالوا لصاحب الترجمه الحرفيه حتى تكون ترجمتك كلمه يجب أن يكون في اللغة الأخرى مفردات مساوية لمفردات لغة الأصل كل مرة أخرى يجب أن يكون في لغة الترجمة مفردان مساوية للغة الأصل مساوية للغة الإيه؟ الأصل مساوية أنها في المعالي والمدلول أنا أعطيكم كل هذا لأن الحيثيات سنحتاجها فيما بعد للرد فيما مهنة الجواج وعدم الجواج يا من تترجم القرآن وتريد ترجمته ترجمة حرفية حتى تكون ترجمتك سليمة يجب أن تكون في اللغة التي ستترجم بها مفردات تماماً بتمام كالمفردات الموجودة في اللغة الأولى هذا شرط الشرط الثاني ها؟ أن تكون لغة الترجمة موافقة للغة الأصل في النظم والترتيب نحن الآن نضع له العقدة في المنشار كما يقولون نقول يجب أن تكون لغة الترجمة موافقة للغة الأصل في النظم والترديد يعني اللغة العربية عندما الجملة الفعلية تبدأ بالفعل ثم الفعل تقول قال محمد حتى يمكنك ترجمتها إلى لغة الإنجليزية ترجمة حرفية يجب أن تكون على وفق النظم وهذا غير موجود في اللغة الإنجليزية يقولون محمد سيد صح محمد سيد قول قال محمد ما يقول محمد الفعل ياتي قبل الفعل صحيح هذا شرطان زائدان اذا ترجمه توكاف حرفيه او معنويه لها اربع شروط وهناك شرطان زائدان للترجمه الايه الحرفية. وهما ها شيء ان تكون في دقه ترجمتك وموازيه متساويه الشرط الثاني أن تكون على وفق رؤية الأصل في النظم والإيه والساني نحن مضطرون لأن لأن نغادر المحاضرة وإن شاء الله نكمل لكن نحن اتفقنا على أن المجموع القريم سيكون اختبار النصف إن شاء الله اخر اسبوع القادم اخر الاسبوع اللي عندي لك انا يعني درست الامر وبحثته وفحصته ونقحته فوجدت ان مناسب سيكون الاسبوع القادم ان ها